ومَلَأَيْلَةِ الصِّيَامِ وَفَتْهُ إِلَى نِسَائِكُمْ فَإِنَّ نُكْلَ لَيْلَةِ الصِّيَامِ وَفَتْهُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ, لكم وأنتم لباس لهم ان نؤن انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم ان الله انكم كنتم تحنن انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالان باشو وارتغوا ما كَتَبَ الله لكم فالآن باشروهن وارتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وكلوا واشربوا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 عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَن يَشْعُرُونَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا 117. لعلهم يتقون كَذَلِكَ كذلك يغيل الله آياته للناس لعلهم يتقون 119. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام بالباطل وتدلون بها الى الحكام وتدلون بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون وتدلون بها مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ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 وَتَّقُم الله لعََّكُم تُفْلِحون وَاتَّكُم ماهَنَعََّكُمْ تُفْلِحون وَقاتِلُوا فِي سَبيل اللهَّهِ الذيذينَ يُقاتِلونَكُمْ وَلا تَعتَذُوا وَقاتِلُ فيِي شَريللهِ الذيينَ يُقاتِلونَكُمْ وَلَا تَعتَذوا إِ اللهَّهَ لا يحبُ المتَدين إ الله ه لا يُشب المتدي